Bismillahi min Ve Allah muvaffiqli ettiğin hadil ila Allah. Vallahu yasmaa tahavurakuma. Inna Allah and الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لآي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول مزورا وإن الله لعفون غفور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 فَمَنْ لَمْ يستطيع فَإِذْ ضَعَ مُسِتِينَ مِسْكِينا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهيط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 فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجعوا بالإثم والعدبان ومعصية الرسول وتناجعوا بالبر والتقذا واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 ذلك خير لكم أظهر فإن لم تجدوا فإن الله وفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا فتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون لم تر إلى الذين تملوا قوما وضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يبادون من حتى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من روح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 وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديالهم لأول الحشم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاههم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم الرعب يخلبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله علينا الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق بالله فإن الله شديد العقاب ما قضعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه لَمَّا نَهَاتُمْ عَنْهُ فَانْتَجَهُ وَعَذَّبَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولئكهم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان منهم خصاصة وَمَن يُقَشِّعْ عَلَيْهِ شَيْءَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ أَتَوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ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 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من مراء جذور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كبثل الذين من قبلهم قليبا نفاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أنيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بذيء منك إني أخار الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بنت النظر نفس ما قدمت لوالد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم لا يستبي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة أم الفائسون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نظلمها للنار الناس نعلم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا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 يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدبي وعدوكم أولياء تلقون إليهم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 مَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَمَ سَوَّاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَظْهَرُ عَنكُم يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً أَمَّا يَغْشُدُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ نَجَّاحًا مِّنْ لَوْ تَكْفُرُوا لَنْ تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ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 حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيه إلا قول إبراهيم لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْبَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتمتحنوهم الله اعلم بايمانهم فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ ولا تمسكو بعصام الكوافير وسألوا ما أنفقتم هل يسألوا ما أنفقوا ذلك محكوم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتل ولا يقتل أولادهن ولا يأتي نبي باهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصنك في معروف فلا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما وضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور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 يردن ليضؤ في أورا الله بأفواههم والله متمن له ولو كهلك به ولذي أرسل الرسول له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كهالالمشركين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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخيكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن ضيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ومشر المؤمنين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 والذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يجل عليهم آياته ويُسَكِّيهم وَمَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي اللَّالَامُ بِبِلِّ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَاللَّهُ اللَّهُ يُبْتِهِمْ مَن يَشَاءُ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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما تمكم تعملون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 وإذا رأوا تجارة أو لهبا فانضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهب ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إلى جاءك المنافقون قالوا نشهد إنا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لك اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 ان لا يفقد واذا قيل لهم تعالم يستغفر لكم رسول الله ل لو رؤوسهم ورأيتهم يسجدون وهم مستكبرون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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقعون لقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي له لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأك من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون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 كَفَرُوا وَتَمَنَّوْا أَنْ يَكُونُوا مِثْلَنَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابون ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار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 وعلى الله فَلْيَتَوَكَّلِ المؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُّ وَلَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنَّ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم اسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق نفسه فأولا كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقِرُّوا اللَّهَ ۚ قَرَّبَ لَكُمُ الْحَسَنَاتِ يُضَاعِفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الله الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أيها النبي إذا طلقته النساء فطلقوهن عدتهن فاحصوا العدة وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدَ اللَّهُ لَمَنَبْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يحدث بعد ذلك أَمْرًا فإذا بلون أجلهن فأمسكوهن بمعروف أم بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم أقيموا الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتك الله يجعل لهم بخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ مَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جِعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْ أَرَى فَاللَّاءِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحْيَضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاءِ لَمْ يَحْيَضُوا وَأُولَٰئِكَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَلْعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُنْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَى ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكْفِرْ عَنْهُ سِيَأَتِهِ بَيُعْضِمْ لَهُ أَجْرَهُ أسكنهن من حيث سكنت من وجودكم ولا تلاظوهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهم حتى يضاعن حملهن فإن أر اللهن لكم فأتهن أجورهن وَتَمِرُّ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرُّ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ بِمَا أَقْدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَالْيُؤْتِ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ذَكِيًّا مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرْسُلِهِ فَحَشَمْنَاهَا أَحْسابًا شَدِيدًا عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قد أَنزَلَ اللَّهُ إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ يَجِدْ خَلْفَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وَأَنَّ الله قد أعاظ بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحزم ما أعل الله لك. سَتَغْرِم عَلَى اللَّهِ أزواجك وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بَدَأَ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ إِيمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ بَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضُ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَوَتْ كُلُوبُكُمَا فَإِنَّهُ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبِرُهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ الظَّهِيرِ أَسَارَ رَبُّهُ إِذ ظَلَقَ كُنَّ أَيُّبْدِلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم أهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ مشداد ملائكة إلى ظن شداد الله يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون يا إِجْهَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُ الْيَوْمُ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين بضغض عليهم وما جهنم وبئس المصير لَا رَبَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتْ أَنْهَارًا هِيَ غَوْرٌ وَرَأَتْ لُظَى كَانَتْ تَحْتَ عَرْشٍ مِنْ عَمَدِنَا صَالِحِينَ فَخَرْنَتْ فَمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا من اللَّهِ شَيْئًا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب مني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بأنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة